بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل ا ج ا ام ن ذ ر م ن م تقال كافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجو بعيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ بَلْ كَذَّرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ بَرِيْجٍ أَفَلَمْ يَنْظُونَ فمَا إثَقَم كَثَ بَنَلَ ماَا وَزَي غَاء وَمَا لَ آمفُوهوج وَالْأَوظَمَدَدَنَا زَا وَأَقَن فيِيه رواشَ وَأَمْ بَثْناَ فيِيه مِن كُلِّ زَوجٍ إِذْ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتهود وعاد وفرعون وإخوان بوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد ما يلفظ من قول إلا لديه رطيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذٰلِكَ مَا قُلْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَ أَسْقَى كُلَّ نَفْسٍ مَّا قَدِمْتُمْ تَنفي غفلةٍ من هذا فكشفنا عن كغطاءٍ تكشفنا عن كغطاءٍ فذا صار كاليوم حديد وقال قنينه هذا ما لدي القي يا في جهنم ما كل كفار عنيد من نال معتد مريب, مريب الذي جعل ما الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قل نبو ربنا ما أطويتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم أجل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انت لأس وتقول علم مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من قشي الرحمن من قشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَلْفَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبِضُ فِي الْبِلَادِ الْمِمَّيِسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلا قَدَ قَالَقونَ السَّموانكِ وَالْأَوضَ مَا بَْنهُ مَا فيِي سِتَّةِأَّ مِ وَماَا مَ السَّنَ مِلُغُون تَصبِ العلَ مَا يَقُلُ تَصٍِعَلَ مَا يَقولُونَ وَسَبّح بِحَمدِ رَبٍّكَ قَابِلَ قُلُ وَتَّمْتِ وَقَبل اللُون ومن الليل فسبحه وأدبى والسجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ فذكر بالقرآن من يخاف عنه